ان نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى الا من ابى قيل ومن يا ابا يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى هذا الحديث واضح في بيان سبب النجات يوم القيامه فالذي يريد ان يدخل الجنه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اراد ان يكون رافضا يصدق عليه انه ابى فلا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فباختصار هذا الحديث يلخص لنا سبب دخول الجنه وسبب دخول النار فلماذا يخالف الانسان شرع الله ولماذا يعصي ربه وهو المنعم المتفضل هو صاحب الفضل علينا سبحانه وتعالى وما بكم من نعمه فمن الله لماذا نعصي الله ونحن نملك الخيار ان نعصيه او لا نعصيه ايها الاخوه المؤمنون عند النظر الى الوقوع في المعصيه او المخالفه او حتى الكفر نجد ان الناس يقعون في هذه المخالفات بسبب الشبهات والشهوات الشبهات او الشهوات الشبهه تكون بنقص العلم وتكون بالجهل وهذا ايها الاخوه يحصل حتى في الوقوع في الكفر فبعض الذين يدعون غير الله من جهله المسلمين يعتقدون ان صنيعهم هذا عباده وقربه لله يطوف بقبر فاذا سالته لماذا تفعل ذلك قال افعله لله يحلف بغير الله فيقول والنبي ويقول الولي ويقول حياتي وهو لا يعرف انه يخالف شرع الله وقد يقع بعض الناس في مخالفات في الاحكام الشرعيه فتجده يتعامل بمعاملات فيها ربا او فيها قمار او فيها مخالفات من وجوه اخرى وهو لا يدري وبعض الناس قد يتكلم بكلام محرم وهو لا يدري هذا الجهل بجميع انواعه علاجه ايها الاخوه في العلم ولذلك رفع الله منزله العلماء فقال جل وعلا انما يخشى الله من عباده من العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وامر الناس الذين لا يعلمون ان يسالوا الذين يعلمون فقال جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا القسم ايها الاخوه علاجه في نشر العلم الشرعي ونشر التوحيد ونشر كل ما فيه صله بتعليم الناس دينهم وردهم الى هذا الدين العظيم القسم الثاني او النوع الثاني من الناس يقعون في المخالفات والمعاصي بسبب الشهوه باختصار يتبعون هواهم فهو يعلم ان هذا العمل محرم وفي قراره نفسه يعلم انه محرم فيفعله اما مجاراة لاهل زمانه او لان نفسه تدعوه الى ذلك على سبيل المثال النظر الى بعض الاشياء المحرمه يعني يعلم الانسان الناظر انها حرام لكن شهواته كثيره ومنها هذه القضيه بعض الناس يعلم ان التلفظ بالالفاظ معينه حرام كالسب واللعن والبذاءه والفحش والرجل مواصل يعلم لو سالته قال نعم انا اعترف ان هذا حرام الغيبه من منا ينكر ان الغيبه حرام وقد نقل غير واحد من اهل العلم اجماع علماء الامه على ان الغيبه من الكبائر ومع ذلك من الذي يسلم من الغيبه اذا ايها الاخوه هناك معاصي يرتكبها الناس ويعلمون انها حرام لكن اهواءهم شهواتهم جعلتهم يخالفون ومن ابرز الامثله واوضحها صلاه الفجر من منا ينكر صلاه الفجر وهي من اركان الاسلام كم عدد النائمين عن صلاه الفجر لا تعدوهم فستتعبون يعلمون الذي يستيقظ الساعه 10 وهو لم يصلي الفجر متعمدا هذا يجهل ان صلاه الفجر فرض لا لكنها الشهوه والغفله نعم والغفله وسكر الشهوات الشهوات لها سكر ايها الاخوه مثل الانسان قبل ان يشرب الخمر قارن بينه وبين بعد ان يشربها الوضع مختلف الشهوات هذه والمعاصي لها سكر تجعل الانسان مغيبا عن مشاهده الحق هذه المسائل ايها الاخوه كلنا بحاجه الى ان نتامل فيها ولكن يا عباد الله هناك قسم من الناس تنتزج عنده الشبهه بالشهوه فهو يعصي كما يقال على بصيره ويتضح بالمثال التالي انسان عرف بالصلاح في المسجد في الصف الاول في مواسم الخير سباق الى كل خير لا تراه الا وتسمع منه او يذكرك بشيء حسن رجل يصدق عليه انه مستقيم ولكنه يتغير يبدا التغير تدريجيا ثم تتوالى التغيرات حتى ترى ذلك الرجل منسلخا من وضعه القديم هذا المثال مهم جدا ايها الاخوه في تشخيص هذه الحاله وهي حاله امتزاج الشبهات بالشهوات هؤلاء الفئه من الناس وبعض الناس يحلوا لهم ان يسميهم بالمنتكسين وهم يصدق عليهم انهم وقعوا في الحور بعد الكور وهذا مما يستعاذ بالله منه فنعوذ بالله من الحور بعد الكور انسان على خير وصلاح ذاق طعم الايمان ومارس هذه العبادات التي هي زينه الحياه الدنيا الصلاه هي قره اعين المصلين والله ما في الحياه شيء طيب اذا لم يكن فيها لذة الانس بالله ولذة العبادة ولذة الطاعة ولذة الانقياد لله تبارك وتعالى بارادتك بعض الناس يتغير تجذبه الشهوات فينجذب اليها هذا النوع ايها الاخوه لا يخلو من حالين الحال الاولى ايها الاخوه يعترف بانه تغير ويعترف بانه كان في يوم من الايام رجلا صالحا فهذا لا يريد النقاش معه ولا الحوار معه لانه معترف وبعضهم يتوارى عن الناس فرارا من نظراتهم وكلماتهم التي تقع كالسياط عليه تزيده الما لانه يتالم من الداخل هو يعترف انه على خطر وانه ترك الخير الذي كان عليه نسال الله لنا ولكم الثبات يشعر بالخطر لكن الشهوات جذبته جذبا الى الارض فاتبع هواه فهو في صراع داخلي وبعضهم يصاب بحالات اكتئاب هذا القسم اهون لانه ان شاء الله قريب سيستيقظ قلبه باذن الله في لحظه من اللحظات لديه رصيد وهو لم يكابر الاخطر هو القسم الثاني من هذا النوع وهو نوع منتكس بالاجماع لكنه لا يريد ان يطلق عليه مثل هذه الالفاظ فتراه يبحث في ايه وتفسيرها يبحث عن المتشابه يراجع الساقط من كلام العلماء السابقين واللاحقين يبحث عن رخص العلماء يتحذلق في الاستدلال يبحث عن التاويلات ثم تجده كالشيطان يجادل عن نفسه بالباطل وكانه يقول انا لم اتغير ولكني صححت وضعي مع الاسف الشديد بعض الناس لا يعترف بانه تغير بل يصل الحال ببعض هؤلاء ان يقول انني تبت من عهدي السابق حيث كنت منغلق الذهن ليس عندي انفتاح وليس عندي نظر كنت مجرد مقلد لفلان وفلان من العلماء والله تعست التجاره وتبا لهذا الفكر وترى بعض هؤلاء يحسن ان يصف كلمه وكلمتين فتجده لديه عمود في صحيفه وكلامه هجوم على المسلمين وعلى المتدينين وعلى العلماء لماذا هو يدافع عن نفسه ولكن بشكل اخر هؤلاء ايها الاخوه مع الاسف ينقلبون الى شياطين ينقلبون الى شياطين تتلقفهم مؤسسات النفاق والارجاف في العالم كله فيلمعون وتخلع عليهم الألقاب فيقال المفكر الفلاني الباحث الفلاني الخبير في الشؤون الاسلاميه الخبير في الجماعات الاسلاميه والخبير في النظر في كذا وكذا وكذا ثم يبداون يسخرون انفسهم لشياطين الانس والجن هؤلاء ذاقوا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 من يمارس مثل هذه الاشياء وكان له رصيد طيب لكنه تغير وانسلخ عن جلده فتجده يجادل ويقول لست مخطئا حتى بعضهم يقول حتى في السابق لم اكن مخطئا فتلك مرحله وهذه مرحله دين الله لا يتغير احكام الله لا تتغير انت الذي تغيرت فاعترف وانكب بين يدي الله عز وجل اساله رحمته اساله ان ينجيك من هذه الفتنه بدل ان تجادل عن هذا الوضع البائس الذي انت فيه ما احوجنا ايها الاخوه ان نتامل في مثل هذه الامثله فمن منا لا يصاب بالفتور من منا لا يصاب بالضعف فان استسلمنا ايها الاخوه تسلطت علينا الشياطين ولذلك المؤمن هو الذي يبادر اذا وقع منه ضعف او خطا يبادر الى الله ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين نسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولسائر اخواننا المسلمين الثبات على الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم قلوبنا على دينك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه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 التهنئه بالعام الهجري الجديد وهذه المساله ايها الاخوه يقال فيها ما يلي الذي يهنئ بالعام الجديد معتقدا ان هذه التهنئه عباده هذا خطا بلا شك فهذا وقوع في بدعه لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح وهم مثلنا كانت تاتيهم سنه جديده ولا نعلم ابدا انهم كانوا يفعلون ذلك المشكله ايها الاخوه ان بعض الناس يقول هذه التهاني ليست مما يفعل عباده هذه كتهنئه بالتخرج والتهنئه بالزواج والتهنئه بنحو ذلك الجواب ايها الاخوه الاصل في التهنئه انها مباحه هذا اصلا قرره غير واحد من اهل العلم الاصل في التهاني انها مباح ما لم تشتمل التهنئه على حرام او تكون تهنئه على امر محرم فمثلا لا يهنئ الانسان على معصيه ولا يهنئ بكلمات فيها مخالفه شرعيه ولا يهنئ بتهنئه الكفار وما شابه ذلك اما الاصل في التهنئه الجواز هذا طيب واصل مقرر لكن لا بد ان تكون التهنئه معقوله المعنى فانت الان لو قابلت انسانا وقلت له مبارك عليك دخول شهر ذي القعده ما معنى دخول ذي القعده ولا لا يعلم في ذلك اي شيء لكن لو قلت له مبارك عليك شهر رمضان المعنى معقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه برمضان لو قلت له مبارك عليك عشر ذي الحجه ايضا معقول المعنى حتى لو كان الانسان يقول هذه التهاني ليست عباده انما هي مجرد عادات لا باس ومثل ذلك ايها الاخوه ما ورد في الشرع من التهنئه بالزواج فهذه تهنئه لانها سنه ولانها معقوله المعنى ايضا التهنئه بالسياره الجديده معقول المعنى التهنئه بالبيت الجديد ايضا رجل عاد من سفر تخرج ابنه تزوجت بنته اسباب كثيره جدا رجل نجا من شر من الشرور تهني شوفيه من مرض تبارك له لا باس لكن قولوا لي بربكم ايها الاخوه اي معنى يعقله عاقل في التهنئه بعام جديد لا يوجد وقد نظرت ايها الاخوه في بعض الفتاوى التي استحسنت هذه التهنئه فوجدت ان الذين استحسنوها لم لم ينتبهوا الى هذا الامر لا شك ايها الاخوه ان بعض اهل العلم قد يجتهد في بعض الاشياء ويستحسن اشياء لكنهم يخطئون ويصيبون وكلنا ايها الاخوه مامورون بالرجوع الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقول لا داعي لتعقيد هذه المسائل القضيه ليست قضيه تعقيد القضيه قضيه فيها اشكال وهو اذا كانت التهنئه بالعام الجديد الهجري ليس فيه معنى معقول ما فيه معنى انتهى عام ودخل عام ما الذي حصل حتى تبارك لي كان احرى ان تعضني لاني قد قربني هذا العام من الموت فكل يوم يطوى من اعمارنا يقرب اجالنا فلماذا نهنئ انفسنا نهنئ انفسنا على ماذا هل تنتهي القضيه عند هذا الحد لا اذا ما الداعي للتهنئه ما الباعث اليها لم يبقى الا معنى واحد وهو التشبه بالنصارى وباعداء الله الذين يهنئون بالسنه الجديده ابحث عن معنى اخر لن تجد ولذلك العلماء السابقون لم يخوضوا في هذه المساله اصلا لانها غير موجوده الناس الان امتزج بعضهم ببعض وصار المسلم في الوظيفه مع هنا صاره وثنيون موجود في بلادنا وفي غير بلادنا بعض النصارى يهنئوننا بعيد الفطر وبعيد الاضحى فبعض المسلمين صار يهنئهم بعيد الكريسماس وعيد راس السنه من باب المقابله هذا خطا دينهم باطل ودينك حق فلا تنهزم لك ان تهنئه بما يحسن تهنئته به لو جاءته زيادة راتب أو قدم من السفر لا بأس أن تهنئ الكافر بعبارات مقتضبة مناسبة لحاله لكن أن تهنئه على عيده وعيده من دينه فهذا باطل ولا يجوز وقد نقل الإجماع بعض أهل العلم على أن هذا محرم فبعض الناس الآن لما استأنس بمثل هذه العبارات التي يسمعها من زملائه في العمل أو من من يعلم ظن ان التهنئه بالعام الهجري امر يصلح للمسلمين كما ان الكريسماس وراس السنه الميلاديه تصرح لغير المسلمين هذا خطا ولولا لم يكن في هذه التهنئه ايها الاخوه الا شؤم التشبه باعداء الله من النصارى عبدت الصليب لو لم يكن في ذلك الا شؤم هذه القضيه لكان كافيا ان يتركها المسلم وعلى كل حال نسال الله تبارك وتعالى ان يزيدنا واياكم علما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 اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين اللهم أنزل عقوبتك يا رب العالمين على طاغوت الشام وجنوده وأعوانه اللهم أحصهم عددا واقتلهم بذدا ولا تغادر منهم أحدا اللهم نجي إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تأمورنا اللهم إنا نحن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 اللهم أغثنا غيثا هنيئا مباركا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين